بسم الله الرحمن الرحيم سبحنا لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنون ما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون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 وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولِي يَأْتِي مِنْ بَعْدِي وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولِي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 سَبَنُ مَرْيَمَ الْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارُ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ وَكَفَرَ الطَّائِفَةُ فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّ أصبحوا ظاهرين